ناس قد جاءتكم موعظة من ربكم قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدوء ورحمة للمؤمنين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 ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ توفوا نفيس وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة وما يعزب ربك من مثال ذرة في الأرض ولا في السماء وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْطَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكِ وَلَا أَصْغَرَ من ولا أكبر إلا في كتاب إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ألا إن الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولاهم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لهم البشر في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم.